لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة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 إِذَا اسْتَمِنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ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 فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ل فِ قَذُوا سَعَة مِ سَعَتِه وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْطُوه فَلْين فِ قَمَِّا آتَهُ اللَّ لاَا يُكَلِّفُ اللهَّهُ نَفْسًا إِللاا مَا آتَهَا سَيَجعللُوا اللهَّهُ بَعْدَ عُسْرِي يُسراَام وكاين من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا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 اللَّهُ الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شيء قدير